<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ر ق وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَسْقُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الْمَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ الله هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا دَارَاً فَاسْتَكْشَفَهَا وَأَمَرَ فِيهَا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لا لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخير أكر. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن جَذَ فَجَبُ قَلُهُم أَإِذَا كُ تُرابَدٍ أَئِذ لَ فيِي خَطٍ لَنَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَوَّلَانِ فِي عَاقِبِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ